يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سمعوا للكذب سمعوا لقوم آخرين لم يأتوا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 وكيف يحكمونك وعندهم التورات فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولائك بالمؤمنين إنا أنزل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 فَلَا تَخْشَوُنَّ لَسَوَّخْشَوُنِ وَلَا تَشْتَرُو بِآيَاتِ ثَمَنٌ قَلِيلٌ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أن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 وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ بِمَا اللَّهُ هُمُ وقفينا على آثارهم بعيس بن مريم مصدقا مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ولور ومصدقا وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّورَاتِ وَهُدًا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا وأنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل لا الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل إجعلنا منكم شرعة ومنهاج ولو شاء الله لجعلكم أم مَتَوْ وَاحِدَةَ وَلَا كِلِّيَ بَلُّكُمْ وَلَا كِلِّيَ بَلُّكُمْ فِي مَا أَتَكُمْ فَأَسْتَبْقِ الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَأَنحُكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ وَاحْذَرُهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَعَلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ فَاعْلَمْ أَنَّمَا أن ذُنُوبِهِمْ